ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً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 فَلَعَلَّكَ بَأْخٌ نَفْسَكَ عَلَى أَنْتَ أَنْكِمْ إِلَّا مِنْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَغَانِ لِنَبْلُوَهُمْ وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُلْزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا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 في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصالما لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيه آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّا وَنُعَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ دَاةَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ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 وَنُقَلِّبُهُمْ دِيَاةَ الْيَمِينِ وَدِيَاةَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِّئْتَ مِنْهُمْ رَعْبًا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 عليها الطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجمونكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك آتاهم عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لَا الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على أَمْرِهِمْ لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابرهم كلبهم ويقولون خمسة سيادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم والرب يعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا فاستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوه له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسنع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا, ولا تَعْدُ تعد عيناك عنهم تريد الْحَيَاةِ الحياة الدنيا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 وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا احاط بهم سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا بِمَاءٍ كالمهل يشوي الوجوه دئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا صالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون تجري من تحتكم الأنهار يحلون في غنائم اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئ تكئين فيها على الأرائك نعم الثرير وحسنت مرتفقات وَأَبَرَّأْنَا لهم أَخَوَيْهِمَا مَكَانًا جعلنا جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن أعناب وحففناهما, وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا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 أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن لا هذه أبدا وما أضم الساعة قائمة ولئن ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا أَعَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالنَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِثْنُطَفَةٍ ثُمَّ سَبَّكَ رَجُلًا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 إن تراني انا اقل منك ما انا فعسى, فعسى يا ربي ان اتياني خيرا من جنتك كما ويرسل عليها حسبانا من, من السماء فتصبح فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاويه وهي خواوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 هو خير ثوابا وخير العقباء واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط فاختلط به نبات الأرض فاصبح فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير آملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منا فيه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 ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا فسجدوا Lena i من Nabina, Jan, Nifa, Fasa, Kon, Amenio, Bichi, Afata, Tachido, وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم وَمَا كُنْتُمْ اتَّخِذَ الْمُظُلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَ يَا دُوْسُ وَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم بَيْنَهُم ما بينهم موبقا وراى المجرمون النار فضنوا أَنَّهُمْ فظنوا وَلَمْ يَجِدُوا ولم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 ما منعنا ننسى أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً وما نرسل المرسلين إلا المبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آيَاتِي وما أنذروا ومن أظلم ممن ذكر ربه عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على وقلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعزم لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكنا اهملهم لما ظنموا وجعلنا لمهلكهم موعدا موعدا قال موسى سالفته هنا أبرح حتى أبلغ مشمع البحرين أو أمر فلما بلغ مجرى بينهما نَسِيَا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلَمَّا جَاءَ وَزَاقَ عَلَى لَفْتَتِ هَاتِنَا وَدَاءَ أَنَا لَقَدْ لَقِينَا بِنَ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أريت إذ أرينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان الأذكرة واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على آثار ما قصصا فوجدا وَجَدَا عَبْدًا من عبادنا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عندنا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا هل أتبئك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال <والس> ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا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 قال أخاك غلال طرق أهل غلال قد جئت شيئا إمرأة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر قال لا تآخذني بما نسيت ولا ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ لَقَدْ شَيْئًا نُكُرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيرَ مَعِيِّ صَبْرًا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 فانطلق حتى اذا اتي أهل اهل قريه استطعما استطعما لغا فابى ان يضيفوا ما وجد فيها جدار يريد يريد اغي فأقامه. قال لو شئت لتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.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 وأما الغلام فكان أَبَوَاهُ مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرقوا من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 وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري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 تُعَدِّبَ وَإِنَّا أَنْ تَتَّخِدَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَدِّبُهُ فَيُعَدِّبُهُ عَذَابًا نُّكُرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ حُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثم اتبع سبباً حتى إذا بلغ مطمع الشمس وجدها لَمْ على قوم لم نجعل, لهم لم نجعل لهم من دونها ستراً كذلك وقد أحطنا بما لديه خُبْرًا ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السُّدَّينِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السُّدَّينِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردنا آتوني زبر الحديد حتى إذ ما سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال أغاتوني أفرغ عليه قطراً فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.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 ونذخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا وَكَيْفَ يَدْعُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَاءَ الذين الَّذِينَ كَفَرُوا أن يتخذوا عبادي عِبَادِي مِن دُونِ لا اعتدنا جنما للكافرين نزلا. والهل منبئكم بالأخسرين أعمالا للذين ولا سيوم في الحياة الدنيا وهم. هم يحسبون أنهم يحسنون صنع.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 لَهٰذِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا لِهٰذِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس رزنا قاندين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولا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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل